دعاء من خشي ان يصيب شيئا بعينه اذا راى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركه فان العين حق